لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي جيم تعلن هذه العلامة عن الدخول إلى طريق سيارة حيث سرعة محددة ب110 كم في الساعة